يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترناس سكار وما هم بسكارات وما هم بسكر ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فأن أنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إنكن في ريب من البحث فإننا خلقناكم فإننا خلقناكم من تراب ثم ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من ضوء مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثمّ ثم نخرجكم ثمّ نخرجكم طفلا ثم ليتبلغ أشدكم ومنكم من يتوّف ومنكم من يرد إلى أرضن العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة، فإذا أزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبول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 وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ يُقَلَّبْ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الزُّنْيَ وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُوْهُ وَمَا لَا يَفْعُوْهُ ذَلِكَ هُوَ الظَّلَالُ الْبَعِيدُ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 نَكِيدُهُم مَّا يَغِيرُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ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 أعيدوا فيها وذوق عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا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 ناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحادم بظلم نذقه من عذاب اليم واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي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 ما يقضوا تفههم واليوفن ذرهم واليتطوفوا بالبيت العتيق ذلك وَمَن يَعْظِمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ الَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَعَ لَكُمْ فجتنبُر لجس من الأوثان وَجَتَنِبُ قَوْلَ الزُّور حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْر مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّوْا مِنَ السَّمَاءِ فكأنما خرَّ من السماء فتختفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَّ الْقُلُوبَ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إِلَى أَجْلِ مُسَمِّعٍ ما ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما وزقهم من بهيمة الأعناق فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والبد نجعلناها لكم شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سحرناها لكم لعلكم تشكرون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 إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمون وإن الله على نصرهم لقدير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 وأصحاب مذين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير؟ فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد 17. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير،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 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلق الشيطان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 ولا يزال الذين كفروا في مريت منه حتى تأتيهم الساعة بعثة حتى تأتيهم الساعة بعثة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جن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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ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 وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصي. وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آياتُنَا بَيَنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجْوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُذْكَرُ يَكَادُونَ يَصْقُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتَنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِن ذَالِكُمْ